رب العالمين تكلمنا في الدرس الماضي على أ ح ك ا م القصر في ا ل ص ل ا ة وقلنا إ ن ه يجوز للمسافر سفرا طويلا أ ن يقصر ا ل ر ب ا ع ي ة المؤداه وبعد ذلك تكلمنا على ضوابط السفر وضوابط القصر فيه وسنتكلم اليوم عن الجمع بين الصلاتين وهو تتمه بالموضوع السابق لان ما جاز فيه القصر يجوز فيه الجمع ولكن قد يوجد الجمع ولا يوجد ا ل قصر كمن جمع من اجل المطر فانه يجمع ولا يقصر والجمع يجوز بين الظهر والعصر و ا ا ل ل م غ ر ب و ع ش ا ولا ء يجوز ب ي ن اصحابنا ل ب و ل ولا ظ ه ر ي ل ع ص ر و الفقراء ب عن وعبر ب أ ص ح ا الجمع ب ا ل ج و ا ل م ر ا ع ا ة لخلاف أ ب ي ح ن ي ف ة رحمه الله ف إ ن أ ب ا ح ن ي ف ة أ ن ك ر الجمعه وقال لا يجوز الجمع في السفر إ ل ا ما يكون منه في الحج فذلك جائز ب ا ج م ا ع و أ م ا فيما عدا الحج ف إ ن أ ب ا ح ن ي ف ة ينكر ا ق ص ر ويحمل ما ورد من ا ل أ ح ا د ي ث في الجمع على جمع السوره الشكل ب أ ن تؤخر الظهر إ ل ى آ خ ر الوقت وتقدم العصر في أ و ل الوقت وبذلك يتحقق شكل الجمع و إ ن كان في ا ل ح ق ي ق ة لا جمع ولذلك قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله يجوز الجمع بين الظهر والعصر ولم يقل يندب من اجل م ر ا ع ا ة خلاف أ ب ي حنيفه رحمه الله تعالى والجمع يجوز تقديما وتأخيرا وقت وهذا هو تقديما صلاة العصر فيجمعها مع صلاة الظهر في الظهر وهذا هو جمع التقديم جمع يقدم مع في بأن ويجوز ل و أ ن يجمع جمع ت أ خ ي ر ب أ ن يؤخر ص ل ا ة الظهر إ ل ى ص ل ا ة العطش ويصليها معها وهذا جمع ا ل ت أ خ ي ر أ م ا جمع ا ل ت أ خ ي ر فثابت في الصحيحين من حديث أ ن س وابن عمر رضي الله تعالى عنهم و أ م ا جمع التقديم فهو ثابت من حديث معاذ على ما صححه ابن حبانه والبيهقي وفي ح س ن إنما ه وهذا الترمذي الجمع يجوز في السفر ا ل ط و ي ل الذي ا ل يجوز فيه قديم ر على ل ما ذكرناه ا في ا ا ل م ض و أ ا ا للامام س ف ر ا ق ص ي ر ف ل يجوز فيه ج ا ل لا القطر قول يجوز فيه、القطر. وفي ق د ل الشافعي م ا رحمه الله ونحن ذكرنا في دروسنا ا ل س ا ب ق ة أ ن أ ق و ا ل الشافعي ا ل ق د ي م ة لا ي ف ت بها ومعتمد الفتوى على ما قاله الشافعي في الجديد إ ل ا في سبع ع ش ر ة م س أ ل ة أ ف ت ى فيها الشافعي في الجديد بخلاف القديم ورجحت أ ص ح ا ب رضوان الله تعالى عليهم الفتوى بها على المذهب القديم لما صح فيها من ا ل أ ح ا د ي ث ففي مذهب الشافعي القديم أ ن ه كان يجيز الجمعه حتى في السفر القصير الا ن المذهب الجديد وهو المفتى به لا يجوز الجمع الا في السفر الطويل قياسا على、الخصص. القصر ر بالسفر السفر السفر القصير الحضرة السفر لا الا الطويل وكذلك الجمع لا يجوز الا في السفر الطويل لا الجمل لا اولى ل وكما انه باب اذا يجوز يجوز في يجوز في يجوز في في ي جمعه ومن منعنه ق ص ف أ ن نمنعه في الحضر من باب أ و ل ى ما لم يكن هناك مرخص به كالمطر على ما س ي أ ت ي ذكره بعد قليل ف إ ن كان سائر الوقت الاولى فالافضل ظ ه ر م ث ل له أ ن يؤخر ا ل ص ل ا ة إ ل ى وقت العصر و إ ن كان مستريحا فيها ويريد أ ن يواصل السير في وقت العصر فجمع التقديم في حقه افضل وجمع التقديم له شروط. جمع التاخير ق د ي م جمع تسرط شروط له ل ت أ جار على سنن القياس أ و ل ا نحن وجدناه لما ث ب ت من ا ل أ ح ا د ي ث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما وثانيا هو جار على سنن القياس وذلك أ ن ا ل إ ن س ا ن الذي تفوته ا ل ص ل ا ة يقضيها بعد وقتها ف م ن باتته الظهر اضاها مع العصر ش طبيعي ولكن جمع التقديم ليس جاريا على القياس مخالف ل س ن ة القياس ان تقدم ا ل ص ل ا ة عن وقتها ولذلك استرطت فيه صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان والبيهقي والترمذي رضي الله عنه م الشرط ا ل أ و ل من شروط جمع التقديم أ ن ي ب د أ ا ل إ ن س ا ن ب ا ل أ و ل ى أ ن يصلي الظهر أ و ل ا وبعد ذلك يصلي العصر وذلك ل أ ن الوقت وقت ا ل أ و ل ى ف ا ل ب د ا ء ة بها و ا ج ب ة فلو صلى العصر قبل الظهر في جمع التقديم فلا تصح صلاته بل ج ب عليه إ ذ ا صلى العصر أ و ل ا ثم صلى الظهر أ ن يصلي العصر بعد ذلك ل أ ن عصره التي فعلها لم نعتد بها ف إ ذ ا صلى الظهر بعدها يجب عليه أ ن يصلي م ر ة ث ا ن ي ة ص ل ا ة العصر حتى يصح جمعه و إ ل ا فلا جمعه لو صلى العصر ثم صلى الظهر ظهره قطعا صحيحه ل أ ن ه ص ل ى في وقتها ولكن عصره ليست صحيحه ل أ ن ه لم يراعي ف ي ا ل ت ر ك ي ب ف إ ذ ا تذكر أ ث ن ا ء صلاته للظهر أ ن ه أ خ ل بتقديمه العصر على الظهر ونوى ج م ع في ص ل ا ة الظهر ف إ ن ه يجوز له بعد سلامه من الظهر أ ن يصلي العصر و إ ذ ا من ينوي صلى الظهر وهو يظن أ ن جمعه صحيح صلى العصر اولا ثم صلى الظهر وهو يظن ان جمعه صايم ثم تذكر بعد فتره او اخبره انسان بالحكم فانه يجب عليه ان يصلي العصر في وقتها لانه لم ينوي في ص ل ا ة الظهر ان يجمع معها العصر وعصره التي فعلها ل م يعتد بها فاذا جاء وقت العصر صلى ص ل ا ة العصر في وقتها هذا هو الشرط الاول ان ي ب د أ بالظهر ثم ب الشرط ع ط الثاني ن ي ة الجمع لا بد ان ينوي ن ي ة الجمع ن ي ة جمع التقديم ل ت ب ي ز التقديم المشروع عن التقديم سهوا لان الانسان قد يقدم الصلاه سهوا فيجب ان تكون هناك ن ي ة لتميز ا ل ع ب ا د ة المشروعه عما يفعله الانسان سهوا ومحل ا ل ن ي ة اول ص ل ا ة الظهر ويجوز له ان ينوي في اثناءها ا ل أ ف ض ل أ ن ينوي في أ و ل ص ل ا ة الظهر مع ن ي ة الظهر ينوي جمع التقديم ف إ ذ ا لم أول يجوز له أن ينوي في أ ث ن ا ء ص ل ا ة الظهر ما لم يسلم ف إ ذ ا سلم فقد انتهى محل ا ل ن ي ة ولا يجوز له أ ن يجمع إ ل ي ه ا العصر بل يجب عليه أ ن يؤخرها إ ل ى وقتها والشرط الثالث ا ل م و ا ل ا ت بينهما ب أ ن يوالي ما بين الصلاتين ب أ ن يصلي الظهر وبعد ذلك يتبعها ب ص ل ا ة العصر م ب ا ش ر ة دون أ ن ي ج د بينهما فاصلا ف إ ذ ا وجد بينهما فاصل خفيف عرفا فلا م ا ن ع و أ م ا إ ذ ا وجد بينهما فاصل طويل ف إ ن ه يجب عليه أ ن يؤخر العصر إ ل ى وقت ه ص <تصفيق> و ض ا ب ط الفاصل ما كان بقدر إ ق ا م ة ل م ا ثبت في ا ل ح ي ن عن أ س ا م ة رضي الله تعالى عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بنمره اقام ل ل ص ل ا ة بينهما فقد فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين ص ل ا ة الظهر و ص ل ا ة العصر في جمع التقديم ب ا ل ي ق ا ة و ب ل ا ء ع ن ى ذلك قال ا ل ف ق ا ء إ ذ ا فصل بين الصلاتين بفاصل يسير عرفا كالاقامه ف إ ن ه لا يضر و أ م ا إ ذ ا فصل بفاصل طويل ولو كان الطويل بعذر كالتهو مثلا صلى صلاه الظهر ناويا جمع التقديم وبعد ذلك بعد أ ن سلم سهر وتحدث مع أ ص ح ا ب ه حديثا طويلا ثم تذكر أ ن ه ل ن يصلي ا ل ع ص ر ة و أ ر ا د أ ن يصليها نمنعه من صلاتها ل أ ن ه فصل بين الصلاتين بفاصل طويل ولو كان هذا الفاصل بعذر ا ل ز ه و او ا ل إ غ ن ا ء أ و غيرهما لانه باستطاعته ان يصليها في وقتها ا ل أ م ر سهل جدا قال وللمتيمم ي ا الجمع على ا ل ص ح ي ج ولكنه ز م ت ي طبعا لا يصلي الفرضين ل ت ي م م واحد ل أ ن التيمم الواحد لا يصلى فيه إ ل ا فوض واحد وما ش ا ع من النوافذ وبناء على ذلك يجب على المتيمم الذي صلى ص ل ا ة الظهر ب ن ي ة جمع التقديم يريد أ ن يجمع مها ا العصر ان يتيمم لصلاه العصر, لصلاة العصر يجب عليه مر في مباحث التيمم الطلب بما بال الإنسان مباحث مر أن إ ذ ا تيمم ل ص ل ا ة واراد أ ن يتيمم ل ص ل ا ة أ خ ر ى يجب عليه ان يجدد الطلب قال وهذا أ م ر مطلوب شرعا وبناء على ذلك يعبر ا ل إ ن س ا ن فيه كما عبرناه في ا ل ا ق ا م ة قال ومن باب أ و ل ى ل أ ن ا ل ا ق ا م ة س ن ة فلو لم يقم ل ل ص ل ا ة ت ف ش ح صلاته فلو جمع الصلاتين معا بدون ا ق ا م ة بينهما يصح جمعه بالاتفاق ل أ ن ا ل إ ق ا م ة ليست شرطا في ص ح ة ا ل ص ل ا ة وليست و ا ج ب ة فاجزنا له الفصل ب ا ل إ ق ا م ة مع أ ن ه مندوب فلنجز ن له الفصل بالتيمم الذي هو شرط ل ص ح ة ا ل ص ل ا ة والطلب الذي هو شرط ل ص ح ة التيمم من باب اولى إ ذ ا أ ج ز ن ا له الفصل بالمندوب فان نجيد له الفص للواجب ا من باب اولى ولذلك قال وللمتيمم ن ا جمعوا على الصحيح ولا يضر تخلل طلب خفيف لان ذلك من مصلحه الصلاه ف ا ش ب ه الاقامه بل هو اولى لانه شرط دونها قال الله جمع بين الصلاتين بين صلاه الصلات الظهر والعصر ثم عين بعد الفراغ منهما بعد ان انتهى من الصلاتين معا او في اثناء الثانيه ترك ركن من الاولى تذكر انه ترك ركن من ا ل ص ل ا ة الاولى فقد بطلتا الصلاتان باطلتان لترك الركن وتعذر التدارك باصول ل ل ا الفصل ن انتهائه من ص ل ل ا ا ة ا تذكر أ ن ه تد... نسي ركنا من ا ل أ و ل ى ماعز مجال التدارك ل أ ن الفاصل صار طويلا ما بين تذكره وما بين سلامه من ص ل ا ة الظهر لو كان الفاصل قريبا يمكن أن ي ت د ان ر نعتبر يتدارك ويجب عليه أ ن يعيدهما معا يعيد الصلاتين معا ولم نعتد ب ص ل ا ة العصر وترك الركن من ا ل أ و ل ى وصل العصر بعدها ثم تذكر بعد الانتهاء من ص ل ا ة العصر ترك الركن من ص ل ا ة الظهر ص ل ا ة الظهر بطلت بطول فصل ما بين التذكر وما بين سلامه من الظهر والعصر لماذا بطل ق ل أ ن الترتيب ش ر قلنا يشترط في ز م ع التقديم ان يرتب الصلاتين بان يصلي الظهر اولا ثم العصر فالان صلاته, صلاته للظهر ب ا ط ل ة لترك الرتب فلا نستطيع ان نعتد ب ص ح ة ص ل ا ة العصر لان ص ح ة ص ل ا ة العصر م ت و ق ف ة على ص ح ة ص ل ا ة الظهر فيجب عليه ان ي ع ي د الصلاتين جامعا ان شاء وإن لم بل اراد ان يصلي الظهر وبعد ذلك يصلي العصر في وقتها فلا مانع وحر وان اراد ان يعيدهما معا ب ن ي ة ج د ي د ة ل ا مانع يصلي الظهر اولا ب ن ي ة الجمع جمع التقديم وبعد ذلك يصلي العصر وراءه الاعلم الثانية الان صلاته للظهر صحيحة. علم ترك ركن من الثانية قال الفصل للظهر علم فيل لمصولي بعد من من سلم ترك ترك تذكر ركن ركن ان من الثانية بصوانة صحيحة وكانه ترك ركنا من الثانيه تدارك على ما مر معنا في احكام السهو والخلل الذي يقع في الصلاه وقد تفصلنا في ذلك الوقت تفصيلا طويلا واطلبنا كثيرا يتدارك يعتبر سلامه سهوا ويرجع إ ل ى الصلاه ويتدارك الركن الذي تركه ويسجد للثو كما علمتم وقد صح الصلاتان معا الظهر والا ب أ ن طال ا ل ف ص ل سلم من الصلاه ا ل ث ا ن ي ة وبعد ربع س ا ع ة تذكر أ ن ه ترك ر ك ن منها وظهره ص ح ي ح ة قطعا لا خلاف في هذا وعصره لا سبيل إ ل ى تداركها ا ل آ ن ل أ ن ه لو تداركها لصار فاصل طويل ما بين الصلاتين ونحن شرطنا في جمع ت ق د ي م ا ل م و ا ل ا ة و ب ن ه ا على ذلك نقول لقد فاتك جمع التقديم ظهرك صحيحه ويجب عليك ان تؤخر العصر الى وقتها قال ولو ج ه ي ل ه هل نسي الركن من الاولى ام من ا ل ث ا ن ي ة قال اعادهما لوقتيهما ليش الاحتمال انه من الاولى ا ا ح ت م ا ل ان يكون الركن المتروك من الاولى يعيدهما لوقتيهما يعني يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها معا في مجال الجمع ليش قال <تصفيق> احتمالي ان يكون المتروك من ا ل أ و ل ى وصار ا ل آ آل ن الفاصل طويل إ ذ ا كان م ت ر و ك من ا ل أ و ل ى يجب علي ه ع ا د ت ه ا اعاد ا ل أ و ل ى وامتنع الجمع تقديما ليش احتمالي ان يكون المتروك من ا ل ث ا ن ي ة وقال ا ل ف ا ض ل وبناء على ذلك يصلي الظهر في وقتها ويصلي العصر ة في وقتها هذا ب ا ل ن س ب ة لجمع التقديم و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لجمع ا ل ت أ خ ي ر قال يشترط فيه شيئا أ م ا الشيء ا ل أ و ل يجب أ ن يكون ا ل ت أ خ ي ر إ ل ى وقت ا ل ث ا ن ي ة ب ن ي ة الجمع لماذا يريد أ ن يؤخر الظهر عن وقتها يمكن أ ن يريد أ ن يؤخرها م ع ص ي ة جائز هذا ممكن كثير من الناس يعطي ولذلك لا بد من ن ي ة التاخير لابد من نية الجمع يقول نويت أ ن أ ص ل ي ص ل ا ة الظهر جمع ا ل تاخير ينوي هذا ك بقلبه ي ن والا ي ه ب ه و إ ل يعتبر عاصيا ل أ ن ه اخر الصلاه عن وقتها فاذا يجب عليه ان ينوي جمع التاخير والامر الثاني هو أن يدوم سفره هو ان يدوم سفره سفره فاذا لم يدم س ف ر لما ى جمع ا ل ت أ خ ي ر وصلى الضد ل أو ص العصر أ و ل ا وبعد ذلك أ ر ا د أ ن يصلي الظهر في جمع ا ل ت أ خ ي ر لا يشترط الموالاه ل أ ن وقت الصلاه لفات ا ل أ و ل و إ ن م ا أ خ ر ن ا ه ا لوقت ا ل ث ا ن ي ة فمع ت ف ا ئ د ه ما يشترط في الموالاه ولا يشترط فيه الترتيب يجوز له أ ن ي ب د أ بالظهر و يجوز له أ ن ي ب د أ بالعصر فعلى افتراض أ ن ه ب د أ بالعطر و أ ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة وصلت ا ل س ف ي ن ة إ ل ى الشاطئ إ ل ى دار ا ل ا ق ا م ة قال في هذه ا ل ح ا ل ة هو لا يعصي قطعا ما يعتبر عاصيا ما عاطيا يعتبر ل أ ن ه أ خ ر ا ل ص ل ا ة الوقت الذي يجوز له فيه ا ل ت أ خ ي ر ما أ خ ر عاصيا ت و ل ا ل س ف ي ن ة أ س ر ع أ و المركب أ س ر ع ووصل إ ل ى دار الاقامه ذ ا ليس ذنبا له قال الا ان صلاته تعتبر قضاء ا في هذه ا ل ح ا ل ة ظهر وتعتبر قضاء او أ مغرب وتعتبر قضاء ا ولكنه لا يعتبر عاصيا ف إ ذ ا جمع ا ل ت أ خ ي ر ا ش ت ر ط فيه شرطان الشرط ا ل أ و ل أ و يجب له أ م ر ا ن ا ل أ و ل ن ي ة ت أ خ ي ر ا ل ص ل ا ة ب ن ي ة الجمع و ا ل أ م ر الثاني أ ن يدوم سفره طبعا هذا ليس يعني حتى يصح جمعه ويقال إ ن ه جمع وتعتبر صلاته أ د ا ء ي ف ت ر ض أ ن يدوم سفره ف إ ذ ا لم يدم و السفر ب أ ن وصل إ ل ى دار ا ل ا ق ا م ة ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يعتبر صلاته قضاء الا أ ن ه لا يعتبر عاصيا يفترض الغباعية إ ذ ا وصلت ا ل س ف ي ن ة إ ل ى دار ا ل ا ق ا م ة ف إ ن ه يتم ا ل ر ب ا ع ي ة ف إ ذ ا لم ينو ت أ خ ي ر ا ل ص ل ا ة لوقت ا ل ث ا ن ي ة ب ن ي ل جمع ف إ ن ه يعطي ويجب عليه أ ن يصليها ولكن يصليها قضاءا لا يصليها ج مع المعصيه وإنما ولو جمع تقديما جمع جمع تقديم فصار بين الصلاتين مقيما صلى الظهر اولا لا شيء وبين الصلاتين صار مقيما بصل ج م ج ه ويؤخر ص ل ا ة العصر الى وقتها واذا اقام في ا ل ث ا ن ي ة او بعدها اثناء ا ل ص ل ا ة العصر وصلت ا ل س ف ي ن ة الى شاطئ دار ا ل ت ق ا م ة او بعد ان انتهى صلى الظهر و ص ل العصر وبعد ان انتهى من الصلاتين وقلت سفينته إ ل ى دار الاقامه قال هذا لا يضر لا يبطل الجمع هو جمع في الوقت الذي كان يجوز له به الجمع ولا عبره بما يحدث بعد ذلك او جمع تاخيرا فاقام بعد فراغهما لم يؤسس وقبله اذا اقام قبل الفراغ من الصلاتين يجعل الاولى قضاء اذن اذا جمع الانسان جمع تقديم واقام بين الصلاتين بعد أ ن انتهى من ا ل أ و ل ى وصل الى د ا ر ا ل إ قامه وصل الى دارتي قامه وصل الى دارتي قامه وصل الى دارتي قامه م ص ل الى دارتي قامه ولكن ي ج ب ع ل ي في هذه الحاله وصل الى دارتي قامه ولكن لانه اذا س م ع ا ل سقر والعبر غ ل ب جانب الاعبر ل ق ا ع د ة ا ل ف ق ي ة ا ل ع ا م ة ولذا جمعت م ع ا خ ي ر فاذا وصل إلى دار ا ل إ ق ا م ة بعد فراغه منهما ف إ ن ه لا يؤثر وقبله إ ذ ا وصل قبل فراغه من الصلاتين تصير اولى على ما ذكرت لكم قبل قليل تصير قضاء الا إ أ ن ه لا ي ع ط ي في هذا القضاء ل أ ن ه عندما أ خ ر أ خ ر ا ل ص ل ا ة في ظرف يجوز له ا ل ت أ ث ي ر وكما يجوز الجمع ب ا ل س ف ر يجوز الجمع بالمطر في ح ا ل ة ا ق ا م ة طبعا في ح ا ل ة السفر وسيجمع ما يجمع للمطر و إ ن م ا يجمع ا ل س ف ر و إ ن م ا نتكلم على الجمع بالمطر إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن في ذلك قامه ف إ ن ه يجمع بالمطر كجمعه في السفر ولكن يجمع جمع تقديم فقط ل أ ن ه هو الذي ينزل فيه المطر أ م ا إ ذ ا لم يجمع جمع تقديم معنى ذلك أ ن ه سيؤخر ص ل ا ة الظهر إ ل ى العصر وهو لا يدري هل سيستمر المطر أ م ينقطع هذا أ و ل أ و ل ا وقبل كل شيء لم يرد وثانيا بالتعبير العقلي المطر ا ل آ ن ينزل فلو أ ر ا د أ ن يؤخر إ ل ى ص ل ا ة العصر ما الذي ي د ر ي ب أ ن المطر سوف يستمر فلا يجوز له أ ن يصلي بسبب المطر جمع ت أ خ ي ر و إ ن م ا يصلي جمع ة تقديم فقط لما في الصحيحين عن ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا ل م د ي ن ة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا هذا م ت ف قال عليه م بين ا ب خ الامام ر ي و م س م ذ ل إ مسلم رحمه غير سفر غير سفر من من الإمام مالك الله تعالى ولا ولا قال خوف خوف رحمه الله تعالى وهو راوي الحديث ق ارى ل أ أن THَلِكَ ك ان ذلك كان بالمطر وَالصَّافِعِيُّ قال كما قال إمام مالك قال أُرَىٰ أن ذلك كان بالمطر جمع من غير ولتفهر خوف قال الشافعي كما قال مالك ارى ذلك بعزر المطر إ ل ا أن ل ى ان م س ل م ر ح م ه ا ل ل ه ت ع ا ل ى زاد ز ي ا د ة أ خ ر ى في حديث آ خ ر فقال من غير خوف ولا مطر من غير خ و ف ولا و مطر ك أ ن هذه ا ل ز ي ا د ة ترد على الشافعي ومالك ت أ و ي ل ه م ا ل أ ن ه م ا اولا الحديث لأن إنما كان جمع بالمطر بسبب المطر إ ل ا أ ن ا ل إ م ا م البيهقي رحمه الله تبعا لجمهور المحدثين قالوا هذه ا ل ز ي ا د ة التي زادها مسلم ليست م ق ب و ل ة ل أ ن ه ا شاذه وقد ذكرت لكم في دروس الحديث أ ن الشاذ ما يخالف ا ل ث ق ة فيه من هو أ و ف ق منه ومقابل الشاذ يسمى محفوظا قال الامام البيهقي المحفوظ في هذا الحديث و م ان رواه الثقات الأسباب أ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا ت ف ر فانقلبت هذه ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة على بعض ا ل ر و ا ة فقال من غير خوف ولا مطر انفرد بها الرواة وما رواه الجمع الثقاته ما رواه الثقة الواحد من في يقدم بعض وهذا على يقعر ثقته ولا يتعرف في ولكننا ا عدالته يتعرف ل و نرد حديثه هنا ل أ ن ه خالف ج م ه ر ة الحفاظ ا ل ب ط ق ي ن فما يخالف ا ل ث ق ة فيه من هو يحفظ منه سواء اكان واحدا أ م كانوا جمعا ف إ ن حديثه اعتبروا شاسى وبناء على ذلك لم يجد جماهير فقراء المسلمين الجمع في الحضر ب أ ي عذر من ا ل أ ع ذ ا ر لو أ خ ذ ن ا بهذه ا ل ز ي ا د ة ا ل ث ا ن ي ة التي رواها مسلم م ا كانت هذه الاعذار حتى لو كان الانسان في مرض الموت وهو على فراش الموت ل ا يجوز أ ن ي ج م ع جمع تقديم الله ما طالبه صلى يصدر الظهر الله تعالى عليه أن ولا له التأخير ولو صلاته ولا إلا الجمعة فما قضاء هذا المصر أيضا أخرى تعتبر صلاته ولا نعتبر عذره هذا. إلا أن في أوجب أن يجوز شروط يشترط أن وهو وجود المطر أ و ل ه م ا أ و ل ص ل ا ة الظهر و أ و ل ص ل ا ة العصر و إ ل ى كيف تنوي الجمع إ ذ ا ما كانت ا ل أ م ط ا ر ن ا ز ل ة كيف تنوي جمع التقديم نحن قلنا أن ينوي الإنسان يكن للصلاة التقديم الجمع صلاة الظهر فإذا لم المطل نازلا في كيف ينوي ما يستطيع أن ينوي وبلا على ذلك ما يستطيع جمع مع لم ما ما العرى المساجد أن وبلا كثير ذلك لا تكون هناك أ م ط ا ر يصلون الظهر مثلا وبعد انتهاء من ص ل ا ة الظهر تهطل ا ل أ م ط ا ر فيطالبون بالجمع هذا ج م ع ما يصح عندنا ل أ ن ه مال والجمع أ ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة ا ل أ و ل ى ف إ ذ ا يشترط وجود المطر في أ و ل ا ل ص ل ا ة ا ل أ و ل ى ويشترط استمراره حتى يدخل في ا ل ص ل ا ة ا ل ث ا ن ي ة ل أ ن ه إ ذ ا كان المطر قد انقطع أ ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة ا ل أ و ل ى أ و بعد سلامه منها ما هو المبرر في الججمها صلاه العصر مع ص ل ا ة الصبح ما في مطر نحن إ ن م ا أ ج ز ن ا له جمعه يعطي المطر ولا مطر ا ل آ ن ف إ ذ ا يفترق نزول المطر وجوده في أ و ل الصلاتين استمرارا من من ا ل أ و ل ى إ ل ى ا ل ب د ا ي ة في ا ل ث ا ن ي ة والثلج والبرد كمطر إ ن ذ ا ب ا ل أ ن ه م ا في هذه ا ل ح ا ل ة يبللان ث ي ا ب و أ م ا إ ذ ا لم يذوبا ف إ ن ه م ا لا يضران ولا يجوز الجمع قال والاظهر تخصيص ا ل ر خ ص ة بالمصلي ج م ا ع ة بمسجد بعيد أ م ا لو كان المسجد بجوار بيته ف إ ن ه لا يجمع أ و كان يريد أ ن يصلي في بيته منفردا لا يجمع أ و كان يريد أ ن يصلي في بيته ج م ا ع ة ما يجمع ويشترط في المسجد أ ن يكون بعيدا ل ي ت أ ذ ى بالمطر في طريقه أ م ا إ ذ ا كان مقيما في المسجد ف إ ن ه لا يجمع ل أ ن الجمع خ ش ي ت ا ا ل أ ذ ى الذي يلحق ا ل إ ن س ا ن بسبب المطر ولا أ ذ ى ا ل آ ن وبناء على ذلك فلا يجوز له أ ن يجمع وصلى وعلى وصحبه الله على آله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه